الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلَ وَأَجَلُّ سََّ نَعَدَ تَُّ أَن تُم تَ تَرُون وَهُو اللهَّهُ في الْأَضْيَاعِ عَلِمَ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَفِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 Midrara Wajajalna Elanhara Tadri Min Tadihim Fahelekna Humbi Zunubihim Fahelekna Humbi Zunubihim Wahan Shõõna لَهُمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ مَا لِيُنظَرُ